ولم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاذ وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم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 كَرِ وَيطمونَ الص الصَّلَاتَ وَيُبتُونَ الزَّكَةَ وَيُطعونَ اللهَّه وَرَسول أُلِكَ سَيَرحَمُهُ اللهَّ إِ اللهَّهَ الله عزيزٌ حَكِييل وَعددَ اللَّهُمُؤمنِنينَ وَمُؤمِناتِ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 فالمعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 وَلَا عَ الذيينَ إذَا مَا أَتَوكَ للتَحمِلَهُ قُلْتَ ل أَجِ مَا أَحْمِلُكُم عَلَيْ قُلْتَ ل أَجد مَا أَحْمِلُكُم عَلَيهِ تَوََّّ أَعيُنُهُم تَثِيبُ مِنَ الد الدمِ تَوَّ أَغيونهمم تَفِيبُ مِنَ الد الدم حَزَنًا أََّا يَجِدُمون ف قُون إِ مَ السَّبِيُ عََّين يَستأذلونكَ وَهُم أَي رب بِأَ يَكُ مَاعَخَوالِ فِ وَبُبِعَ عَلَ قُل وَبَضَ اللهَّ عَ قُلُ بِهِم فَهُم ل يَعمونحَمْدُ للِلهِ رَبٍّ عَلَمين أَ الرَّحْمَ الرحيم م لِ يَوْمِددينين إَّ كَ نَعبُدُ وَإَّ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 لَبِئْ يُجَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُبْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُم بِالْمُؤْمِنِينَ هُمْ مُبْخِلُونَ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُم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 يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل اذ تهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الله أكبر.